قَابِسِ لَعَلَّكُمْ تَشْقَوْنَ فَلَمَّا جَاءَ أَهَانُو دِيَابُرِ فِي النَّارِ وَمَنْ حولها وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 سَطِيعُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيَعُ فِي الْأَرْضِ فَاظْرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُ فِي ضَيْقٍ مِنْ مَا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ